قال المؤلف رحمه الله وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله وكان بين ذلك قواما وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور وأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات وأما الهندسة ففي قوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فإن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ أم من سالفة وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مده الدنيا وما مضى وما بقي مضروبا بعضها في بعض وأما النجامة ففي قوله تعالى أو أثارة من علم فقد فسره ابن عباس بذلك وفيه من أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع الخياطة في قوله وطفقا يخصفان الآية في قوله تعالى آتوني زبر الحديد وقوله وألنا له الحديد الآية والبناء في آيات والنجارة عن اصنع الفلك والغزل نقضت غزلها والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والفلاحة أفرأيتم ما تحرثون في آيات أخرى والصيد في آيات والغوص والشياطين كل بناء وغواص وتستخرجون منه حليه والصياغة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا الآية والزجاجة صرح ممرد من قوارير المصباح في زجاجة والفخارة فأوقد لي يا هامان على الطيل والملاحة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر والكتابة علم بالقلم وفي آيات أخر والخبز والطحن أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه والطبخ بعجل حنيذ والغسل والقصارة وثيابك فطهر قال الحواريون وهم القصارون والجزاره إلا ما ذكيتم والبيع والشراء في آيات كثيرة والصبغ صبغة الله الآية جدد بيض وحمق الآية والحجارة وتنحتون من الجبال بيوتا والكيالة والوزن في آيات كثيرة والرمي وما رميت إذ رميت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات قال المؤلف أجزل الله مثوبته قلت قد اشتمل كتاب الله على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الافق الأعلى وما تحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع إدريس وإغراق قوم نوح وقصة عاد الأولى والثانية وثمود والناقة وقوم لوط وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين وقوم تبع ويونس وإلياس وأصحاب الرس وقصة موسى في ولادته وفي القائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب وكلامه تعالى بجانب الطوع وبعثه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصاعقه وقصة القتال وذبح البقرة وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الخضر والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبع وفتنته وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم احياهم وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمرود ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أبسطها وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب وذي الكفل وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد وقصة أصحاب الكهف والرقيم وقصة بخت نصر وقصة الرجلين الذين لأحدهم الجنة وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصلمنها مصبحين وقصة مؤمن آل فرعون وقصة أصحاب الفيل وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا على أن يكون لنا لقاء قادم إن شاء الله نستكمل فيه الحديث عن شمول هذا الكتاب العزيز فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته